تصبر صبراً جميلاً إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً يوم تكون السماء كلمه و تكون الجبال كالعيم ولا يسأل حميم حميماً يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعه ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلة التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء فدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى كلا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 129. إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم 120. الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون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 والذين هم على صلاة يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن فما الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُضْعِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينٍ فَيَطْمَعُ كُلُّ مُرٍّ من مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَاءٍ يُمْنَى فَلَا قُسِيمُوا بِرَبِّي مَشَارِقَ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبْدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ, يوم يَخْرُجُ من الأجداد فرعان كأنهم كأنهم إلى الصب يفضل خاشعة من أبصارهم ترهم ذلهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون فذرهم يخوض ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم, كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة النادي صارهم ترهبهم دلة